السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم. رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه اجمعين تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغسر الجنابة يعني أثر الجنابة من المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يستدل من يقول بنجاسته لأنها كانت تقسينه ولأنه يخرج من مخرج البول كنت أغصر جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه اللفظ الثاني لمسلم رحمه الله لقد كنت أفركه وهذا يستدل به من يقول بطهارته لأن النجاس لا يكفي فيها الفرق بل لا بد من الغسل وهنا الدليل صريح في أنه طاهر لأن النجس لا يكفي فيه الفرق وإنما يلزم غسله والغسل في الرواية الأولى كنت أغسل جنابه لأنه مما تستقدر رؤيته في الثوب كالمخاط فإذا كان رطبا يغسل ويزال ولو بأذخرة ولو بعود ولو بحجر المقصود أنه نزال أثره من الثوب لأنه مما يستقدر يستقبح كالبصاق والرواية الثانية هي الرواية الفرق تدل على طهارته لأن ما كان نجسا لا يكفي فيه الفرق بل ينزم غسله بالماء والمسألة خلافية لكن الراجح من خلال هذه النصوص أنه طاهر لكنه اعتباره مما يستقدر ويستقبح رؤيته إن كان رطبا يزال بأي شيء ولو بالغسل وإن كان يابسا يفرك يزال ويثحت بظفر أو بعود أو نحوه ليزول أثره قد قال عائشة رضي الله عنه لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركن فيصلي فيه جاء عامل عباس النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال إنما هو بمنزلة المخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة يعني بعود شجر أو شيء نعم به رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع داها ورجلها وهذا كنايحا الجماع ما يحصل بين الرجل وزوجته ثم جهدها يعني جامعها يعني جامعها ثم جهدها فقد وجب الغسل يعني بمجرد التقاء الختان بالختان يجب الغسل يعني ولو لم ينزل كما في لفظ المسلم ولو لم ينزل فالموجب للغسل هو التقاء الختان بالختان التقاء الختان بالختان ولو لم يحصل الإنزال وأما ما جاء الحديث الصحيح إنما الماء من الماء فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ إنما الماء من الماء يحصل الإيلاد ويحصل دق الختام من الختان ولا غسل إلا بالإنزال لأن الماء إنما يكون من الماء الماء الذي هو ماء الغسل إنما يجب بالماء الذي هو الماء الخارج من أثر الجماع مفهومه أنه إذا لم يخرج شيء من أثر الجماع فإنه لا ماء يعني لا غسل وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ ثم نسخ ونص على نسخه جميع الشرح وإن قال بمفاده بعض الظاهرية وأنه ما زال محكما وقال بعضهم لأنه محمول على الاحتلام على حالة الاحتلام يرى النائم أنه مجامع فلا يلزمه الغسل إلا إذا رأى الماء كما تقدم في الحديث أم سلمة هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء فالماء الذي هو الغسل معلق برؤية الماء الذي هو الإنزال وهذا في حال النوم فقط أما في حال اليقظة فإذا اتقى الختام الختام فقد وجب الغسل وإن لم ينزل كما جاء في هذا الحديث نعم الإلاج نعم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن خرر حديث الماء من الماء بيّن أنه منسوخ بيّن أنه منسوخ بعد روايته أشار إلى ذلك وفي العلة التي في آخر جامعه قال لما ذكر الحديث قال وقد بيّن علته في الكتاب علته في الكتاب فأشار إلى أن النسق علة, علة لكنها لا تقدح في صحة الحديث وإن كانت إلا بالنسبة للعمل به ترميذي سمى النسخ هنا علة والعلة الأصفية ما يقدح في الحديث لأن يشترط نافيها لصحة الخبر لكنها هنا لا تقدح في الخبر الخبر صحيح لكنها تقدح في العمل به لأن المعمول به إنما هو المتأخر من الأمرين والمتأخر من الأمرين لزوم الغسل ولو لم ينزل نعم no. جعفر جعفر لقب الصادق وأبوه محمد بن علي بن الحسين محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وأبوه علي بن الحسين المعروف بزين العابدين والحسين بن علي الجد سبته رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه الباقر مع أبيه زين العابدين الراوي الباكر محمد بن علي بن حسين وأبوه كان هو وأبوه زين العابدين عند جابر بن عبد الله بن حرام السلمي عنصاري الصحابي ابن الصحابي المشهور كان هو وأبوه وهذا من ما تقدم ما يجب فيه ذكر الضمير المنفصل للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهذا واجب على ما تقدمت الإشارة إليه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويرتصل بالصاع إلى خمسة أمدات، الصاع أربعة أمداد فكان ديدنه على صلاة السلام للغسل بالصاع، وقد يزيد في بعض الأحيان إلى خمسة أمداد في هذا عدم الإسراف بالماء على المسلم أن يقتصد في جميع أموره، يقتصد في جميع أموره، والإسراف حرام. لكن الزيادة التي سيرها معفون عنها، أما الأصل في الإسراف أنه محرم ويتفاوت اعتبار ما المادة التي يصرف منها، المواد التي تكون يكون الناس بحاجة إليها حاجة شديدة ويتسبب في إسراف على تضيير هذا المال على الناس الذي يحتاجون إليه. أمره أشد معلوم أن الماء لا سيما في هذه الأوقات التي شح فيها شحك فيها الموارد أمره خطير وعموم البشرية مهددون بالنسبة للماء على الجميع يحتاطوا بهذا الأمر ويرشدوا استهلاكهم من الماء والشرع لا يأتي إلا بخير ولا خير إلا دل أمة عليه عليه الصلاة والسلام ولو كان في الإسراء بخير ما مقتصد في مثل هذه الأمور لأن الماء عرف كثير من الناس أمره يسير لا سيما وأن قيمته زهيدة لكن يتصور الإنسان أنه في يوم من الأيام يطلب الماء من بعيد بنفسه يحضر الماء لنفسه كون الأسباب تيسرت. والجهود بذلت الزيسير هذا العنصر النفيس الذي جعل منه أو علق به حياة كل شيء نعم هو أرخص موجود سهل الناس في أمره لكنه أعز مفقود صور إلى وقت قريب وكان الناس يحضرون الماء كل بوسيلته وطريقته بالأواني يحضرونه من بعيد أنقلوناه على رؤوسهم أن لو كان الأمر كذلك ما حصل مثل هذا الإسراف لكن كون الشيء ميسر مبذول سهل قريب بثمن رخيص يجعل الناس تساهلون مثل هذا الإسراف وإلا فالماء أمره خطير علق به حياتك ويجعلنا من الماء كل شيء حي أمر خطير والدراسات تدل على نظوب الماء والمياه الجوفية وغيرها فاللهم استعلم فهذا ديدنه وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام الاقتصاد في كل شيء حتى في الماء <تصفيق> الذي تراء الناس أنه شيء شبه لا قيمة له بعض الناس لا يعتبره ماله مال والناس شركاء فيه لا يجوز لأحد أن يتعدى فيه على أحد ولا ومن فضله محرم عند كما جاءت بذلك النصوص فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ديدنه أن يتوضأ بالمد ويرتسل بالصاع فقال يكفيك صاع يكفيك صاع لماذا يتصور أن الإنسان في يوم اليمحتاج إلى يتوضأ بالمد لقلة الماء وندرته أو يرتسل بصاع وقد عود نفسه أنه يرسل ببأسوع كثيرة، توضع بأمداد، المد ما يملأ كفى الرجل المعتدل ما يملأ كفى الرجل المعتدل يعني ش ش كم صورن اللتر الواحد من مد نعم استطيع الإنسان يتوضع بكوب صغير نعم إذا مر نفسه استطح لكن مع هذا الاسراف الذي الموجود تيسر السبل والاسباب لا يستطيع فدين الله بين الغالي والجافي لا يتوضى وضوء لا يجزي به المسح له لكن يسبغ الوضوء ولا يسرف سأل مأمور بالتوسط في جميع أموره وأنه مأمور بالاسباغ منهي عن الاسراف هذا فيك ضعيف حديث ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفينه ما يكفينه الآن يمكن كل الناس يقولون ما يكفينه صاع لماذا لأنهم تعود يفتح الحنفية في الماء ويغتسل بآصع كثير عشرات الآصع هذا هو الإسراف <تصفيق> فقال رجل ما يكفي قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعراً أو خير منك الشراح يقولون أن المد والصاع بالنسبة للرجل المعتدل الخلقة الرجل المعتدل الخلقة لكن لو وجه شخص لخم طويل عريض نعم قالت لا يكفي للصاع يزيد يزيد إلى أن يفيد إلى أن يفيد الماء على جسده ويغتسل غسل المجزء على أقل تقديل فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير منك كثرة الشعر تعتاج لا شيء من زيادة الماء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما يكفيني الرجل الذي قال ما يكفيني يقول المؤلف رحيم الله تعالى هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية المعروف بابن الحنفية لأنه ليس من ولد فاطمة رضي الله عنها إنما هو من من الحنفية المرأة الحنفية تزوجها علي رضي الله عنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب أمنا في ثوب يعني صلى بنا وليس عليه إلا ثوب واحد ليس عليه إلا ثوب واحد الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساتر العورة جائز وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي يصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان أن الناس كلهم عندهم أكثر من ثوب نعم يستبعد عليه الصلاة والسلام أن يوجد أكثر من ثوب عند الناس كلهم وهذا في عصره عليه الصلاة والسلام هو الغالب كل شخص عنده ثوب واحد ولهذا تعلق الأحكام بالمقدور عليه لكن الصلاة في الثوبين أكمل لأنه أستر والنسان يصلي في ثوبين إزار وردة أو إزار وقميص أو قميص وتبان وقميص وقبائل لا. المقصود أن يصلي في ثوبين أكمل وأستر لكن إذا صلى في ثوب واحد يستر المحل المفروض كفى فالواجب المشترط لصحة الصلاة ستر العورة ويجب مع ستر العورة ستر المنكم ستر المنكم فما جاء في الحل الصعي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على آتقه منه شيء ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولي كلكم ثوبان استفهم الراوي من... من أبي هريرة فقال له أتعرف أبا هريرة أبو هريرة نفسه يقول للراوي أتعرف أبا هريرة كان يصلي بالثوب الواحد وثيابه على المشجر يعني عنده ثياب ثاني لكن يصلي بثوب واحد ليبين أن مثل هذا يكفي والتعليم بالفعل قد يكون في بعض الأحوال أبلغ من التعليم بالقول تعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول يعني تقول لشخص توضع بمد وتصور هذا كلام نظري ما يمكن تطبيقه لكن لما تأتي بمد وتتوضع أمامه وتسبع الوضو أمامه يحتاج إلى أن لا يمكن أن يتردد بعد أن رأى بعينه ليس الخبر كم أيام فجابر رضي الله عنه صلى بثوب أمهم بذلك فالثوب كاف إذا كان ساترا للمحل المفروض ستره ستر العول شرط شروط صحة الصلاة وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا يعني يغتسل بالصاع ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا يعني كما تقدم في صفة الغسل الكامل أنه يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضى وضوءه للصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يتنحى ويغسل رجليه إن احتاج إلى غسلهما لتلوثهما بما في المحل من طين وشبهه أما إذا لم يكن بحاجة إلى غسل رجليه فلا داعي له والله مستعان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الرجل الذي قال ما يكفيه الذي قال ما يكفيه وحينئذ الإبلاع أو المبالغة في الإنكار على من تردد في قبول السنة لما قال ما يكفي ماذا قال له جابر قال كان يكفي من هو خير منك يكفي من هو أوثر منك شعر هذا أسلوب نعم يحتاج إليه في بعض الأحوال وإن كان الأصل في الرفق كما تقدم دعوه لا تزرموه يعني لا تقرروا عليه بوله دعوه تركوه هذا الأصل بالتعليم الرفض تعليم الجاهل لكن من تردد في قبول السنة ورأى المعلم أن المصلحة في ردعه فالأولى أن يردع مثل هذا. فلا شك أن سلوب اللين المؤدي للغرض برفق لا تترتب عليه آثار ولا ردود عكسية هذا هو الأصل لكن يبقى أن بعض الناس في شيء من اللؤم يحتاج إلى ما يردعه وهذا كثير من من يكتب عن الإسلام والدين والمتدينين مثله وكثير منهم يحتاج إلى أن يأطر على الحمق ولا يفيد فيه النقاش وإن كان الأصل أن المناقشة بالأسلوب الهادئ اللطيف في تعليم الجاهل، لأن بعض من يكتب ليس مجوهل، أن ما هدفهم وقصدهم الله أعلم بالنيات لكن يظهر من ثنايا كلامهم أنهم يقصدون انتقاص الدين والمتدينين، والله المستعان، ولذا قال كان يكفي من هو أولى فنحتاج إلى بعض الأساليب التي تردع بعض القتال والله مستمعون اللتر. اللتر الواحد كم يساوي من مد يعني اللتر الواحد إذا قارناه بالصاع الصاع كم جرام الصاع من الماء صاع الماء غير صاع البر نعم إذا قارنا الصاع بالوزن فصاع الماء أكثر من صاع البر في الوزن لأن البر أخف من الماء وإذا كان البر كيلوين ونصف قل ثلاثة كيلو صاع الماء نعم ثلاثة كيلو صاع الماء أو تزيد ثلاثة ونصف فثلاثة كيلو والنصف أربعة أمداد فقل المد كيلو ولا ربع وشيء تقريبا نعم <تصفيق> يقول رحمه الله تعالى باب التيمم فيمم في, في الأصل في اللغة القصد يممت, يممت فلانا إذا قصدته وهو قصد الصعيد الطيب الطاهر وهو ما على وجه الأرض وضربه باليدين واستعماله مطهرا بدلا عن طهارة الماء على الصفه التي يأتي شرحها عن عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي جليل أبو نجيد كان في مرضه كما في الصحيح يسلم عليه عيانا يسلم عليه الملائكة في كلام يسمع في مرضه فاكتوى فانقطع التصليل فنادم فعاد التصليل رضي الله عنه والله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم يعني في جملة القوم ومع القوم لم يصلي في القوم يعني في جملتهم ومعهم لازمعنا نصلي في القوم أنه يا أمهم له معتزل في ناحية في طائفة والناس يصلون وهذه الجادة والعادة النبوية في مثل هذا وإلقاء السؤال عليه ما منعك أن تصلي ما قال له قم فصل ما منعك أن تصلي يسأل عن السبب لعل لديه سبب مقبول رجل انتخل وجلس ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصل لركعتين فادئ الأمر قال له هل صليت ركعتين وهكذا ينبغي أن يلقى التعليم بهذه الطريقة هل صليت ركعتين الاحتمال أن تقول قم فصل ركعتين قال يا خنا صليت ركعتين يأتي شخص فيجلس تقول قم فصل ركعتين قال يا خنا صليت ركعتين ولا العام والذاك ما, ما يلزمك تشوف الناس كلهم فيسأل بأسلوب مناسب هل صليت ركعتين لأن النفوس لا تقبل الأمر والنهي يسقل عليه من إنسانا أن يؤمر لينها لكن يسأل يستفهم بلطف فإذا تبين أنه جاهل وما صلى يبين له أن هذا أمر مطلوب شرعا ما منعك أن تصلي عن الناس ما يقال لهم بشأن مع الناس أو لا تجلس أمر لناهم يسأل برفق لطف هذا إذا عرف من حاله أو دلت القرائن على حاله أنه جاهل وإلا مثل ما ذكرنا آنفا أنه قد يحتاج إلى شيء من تعنيف المخالف وردع هنا ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما ولا يعرف البدل لا يعرف البدل أصابتني جنابة ولا ما لا يعرف البدل أو يعرف أن هناك شيء اسمه يَمُدُّ بَدِيلَ عَنِ الْمَاءَ لَكِنْ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْغُسْلِ أصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ عَلَيْكَ السَّاقِ الصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ وَالصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لم يجد الماء عشر سنين شخص جالس بدون يمان أو عنده ماء يسير يكفيه للشرب والأكل هذا مثل المعدوم حكما وإن كان موجود عينا حقيقة لكن إن توضأ به ما من العطش يعدل للبتهم إذا كان عنده ماء ولا يستطيع استعماله لمرض أو بشدة برد ونحوه فإنه حينئذ يكون عادم للماء حكما يكون عادما للماء حكما وإن كان حقيقة موجودا يكفيه الصعيد الطيب وفي الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة دين الله بين الغالي والجافي لا نقول أن ما وجدت الماء أو شخص يبحث عن الماء حتى يكل ويمل تضيع عليه الأوقات في كل وقت يبحث عن الماء حتى يضيق وقت الصلاة أو يستعمل التيمم مع تيسر الماء وقربه كما يفعل الكثير من المتساهلين من المسلمين الماء قريب جدا من الذي يتيمم نقول لا تيمم لا يجزي ولا يكفي مع وجوده فلم تجد ماء فتيمم فعلقت صحة التيمم على عدم وجود الماء أما مع وجوده فلا يجزي التيمم الصعيد الطيب طهور المسلم يكفيه ولو لم يجد الماء عشر سنين ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله لمسه لما يستقبله من أحداث أو لما مضى نعم مسألة مبنية على التيمم البديل عن طهارة الماء الطهارة بالماء ترفع الحدث اتفاقا ترفع الحدث بالإجماع التيمم الذي هو بديل عن الماء هل هو مبيح لمزاولة العبادات التي لا تصح إلا بطهارة مبيح أو هو رافع رفع مطلق أو رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء نعم رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء إذا قلنا مبيح أن الحدث موجود ما ارتفع الحدث موجود فأنت تصلي وأنت محدث لكنك أذن لك أن تصلي بهذه الطهارة الناقصة المبيحة للصلاة تقرأ القرآن بهذه الطهارة المبيحة لقراءة القرآن لكن ما زلت محدثة والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من قال لعمر بن العاص أنه صلى بقومه وهو جنوب صلى بقومه وهو جنوب فبهذا يستمسك من يقول أن التيمم مجرد مبيش. ما معنى مبيش؟ إذا أردت أن تصلي تيمم لتستبيح بهذا التيمم الصلاة وإلا فأنت جن إذا أردت أن تقرأ القرآن تيمم لتستبيح قراءة القرآن وأنت جن إذا خرج الوقت ودخلت صلاة أخرى تيمم ولو لم تحدث إذا قلنا رافع مثل الوضوء البدل أو حكم المبدل خلاص تيمم ارتفع الحدث. ارتفع الحذ كأنك كأنك توضعت أو ولا فرق وتصلي بهذا التيم ومتجمع تفعل جميع العبادات التي تفعلها بالوضوء لأن الحذز ارتفع رفع مطلق إذا قلنا رفع مؤقت إلى وجود الماء قلنا فليتق الله ولم يستأو بشرته صلي بهذا التيم كأنك متوضّع كأنك مغتسل إن كنت جرد وأفعل جميع العبادات التي تفعل بالطهارة الأصلية بالماء، لكن إذا وجدت الماء عليك أن تغتسل. المسألة مفترضة في شخص أصابته جنابة أصابته جنابة بوج بحث عن الماء ما وجد بحث عن الماء ما وجد، تيمم وصلى قام لصلاة الصبح فإذا به قد أجنب. بحث عن ماء ما وجد تيمم مصلاء الصبح لما طلعت الشمس وجد الماء هل نقول أن جنابها ارتفعت ما احتجل أن يغتسل خلاص راحت رفع متنق أو نقول أن هذا مبيح للصلاة وليس برافع فيلزمه أن يغتسل أو نقول هو رفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء فعليه أن يغتسل يعني الجنابها التي مضت وتيمم عنها ارتفعت ولا ما ارتفعت رفع مطلق نعم أو رفع مؤقت إلى أن يجد الماء فلاتق الله ولمسه بشرته نعم أنا أريد الجنابه التي حصلت قبل صلاة الصبح وتيمم عنها وصلى الصبح بالتيمم عن الجنابه ثم وجد الماء إذا قلنا رفع مطلق كأنه تسل أنت على الجبل، ولتتق الله والمسة وبشرته فيما يستقبله من أحداث. أما ما مضى انتهى ارتفع في الجبل. وإذا قلنا رافع مؤقت قلنا فلتق الله والمسة وبشرته فيما مضى من حدث، فيما مضى من حدث كالغسل. وعندهم الحديث محتمل. الحديث محتمل فللتقلّاه ولمسه بشرته لما مضى من حدث أو فللتقلّاه ولمسه بشرته لما يستقبل من أحداث لكن المرجح أنه يرفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء يرفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء لماذا رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني لماذا رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني لأننا إذا قلنا فليتق الله ولنسه بشرته لما يستقبل من الأحداث الحديث فيه فائدة جديدة يأتي بفائدة جديدة كل نصوص الطهارة تدل على هذا لسنا بحاجة إلى مثل هذا الطب فليتق الله ولنسه بشرته فيكون مؤكدا لأحاديث أخرى إذا قلنا فليتق الله ولنمسه وبشرته لما مضى من حداث قلنا هذا مؤسس لحكم جديد مؤسس لحكم جديد نستفيده من هذا الحديث فقط ما في الباب لهذا الحديث وعند أهل العلم أن التأسيس أولى من التأكيد التأسيس أولى من التأكيد هذا الذي يليه وأعلم بسبب عبد الله والله وعلى المعالمين وَيَرْعَانِي مِمَّا أَنْزَلَ رَبِّي كَمَاذَا نَظَرُ عمار بن قال بعثني النمي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت وصابته جنابا فلم يجب وقد سمع أن التيمم بديل عن استعمال الماء عند عدمه فلم أجد الماء فتمراته لكن كيف يستعمل التيمم ظن أنه لا بد من تعميم البدن بالتراب في الغسل كما يعمم بالماء عند وجوده فتمرأ في الصعيد تمرأ في الصعيد تعرأ وتقلب في الصعيد ليعم التراب جميع بدنه كما يعمه الماء على المعروف المعروفة فيه الاختساء فتمرأت في الصعيد كما تمرغ وداب تقلب ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك تقول من يطلق القول على الفعل وهذا كثير في النصوص اطلاق القول على الفعل وإلا في الأصل أن القول اللفظ الكلام هنا يطلق على الفعل إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ضربةً واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه شمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه المل مقدم مقدم مسح اليدين ولا الوجه في الحديث نعم, نعم. لكنه عاطف بالواو التي لا تقتض الترتيب هذا الحديث يدل على أن التيمم يجزي عن الغسل في الجنابة لعادم الماء وأنه لا يلزم فيه الترتيب وأنه لا يلزم فيه الترتيب وهذا في التيمم البديل عن الغسل وأما في التيمم البديل عن الوضوء لأن الغسل لا يحتاج إلى عم جمع بدنه بالماء لأنه هو قبل وجهه الغسل لا يحتاج إلى ترتيب. الغسل لا يحتاج إلى ترتيب. وهذا كذا بدله التيمم لا يحتاج إلى ترتيب. ولذا قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فلا يحتاج إلى ترتيب. التيمم البديل عن الوضوء والوضوء ينزم فيه الترتيب. نعم. إذن بدله يلزم فيه الترتيب. يمم عن الوضوء يلزم به ترتيب فيمسح وجهه ثم يمسح كفيه ثم يمسح كفيه ثم ضرب بيديه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض وهذا تعليم بالفعل تعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول لأنه ليس الخبر كان كما هو معروف. ثم مسح الشمال ظاهر الآن الممسوح الوجه معروف الوجه معروف حدوده لكن الممسوح في التيمم الممسوح في التيمم بالنسبة لليدين إلى أين هنا يقول وظاهر كفين وظاهر كفيب والكف تطلق إلى إلى الرسغ إلى المفسدة الكف تطلق إلى الرسغ والممسوح اليد جاءت اليد في آية التيمم مطلقة وجاءت في آية الوضوء مقيدة جاء اليد في آية التيمم مطلقة ان ترتدو ماءا وتيمم صعيدا طيبا ايش؟ بمسحه ايش؟ نعم مطرق وجاءت اليد في آية الوضوء مقيده ب المرافق فهل نقول في مثل هذا يحمل المطرق على المقيد؟ نعم يحمل ما يحمل نعم لماذا الاختلاف في إيش؟ في الحكم ما إن اتفق السبب سبب مطلق السبب متحد السبب الحدث والحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح ما دام اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد وإن اتحد السبب أيضا آية الوضوء مقيدة بالمرافق وآية السرقة اليد مطلقة ولا يحمل مطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب وهذا سبق الإشارة إليه وعلى هذا التيمم للكفين فقط وليس إلى المرفقين كما يقول بعض العلم وقال أشذ بعضه فقال لا الآباطح المناكب لكن المطلوب مسحه في التيمم الكفان نعم وَعَجَبْنَا مِنَ الْضَّلَاعَنَّ لَمْ نَبِيْتُ جابر في ذكر الخصائص النبوية الخمس الخصائص كثيرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا وخصائص أمته أيضا كثيرة خصت هذه الأمة دون سائر الأمم بخصائص وخص نبيها عليه الصلاة والسلام بخصائص لم يعطها أحد من قبله من الأنبياء وألفت في ذلك المؤلفات للسيوطي كتاب الخصائص في ثلاثة مجلدات مطبوع في ثلاثة مجلدات فالخصائص النبوية كثيرة هذا لشرفه عليه الصلاة والسلام تكريم تكريم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ نعم إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرى المحجلين من آثار الوضوء فهل الوضوء من الخصائص؟ نعم أو الذي من الخصائص الغرة والتحجيل والوضوء موجود في الأمم السابقة نعم الوضوء موجود في الأمم السابقة لكن خصيصة هذه الأمة بالغرة والتحجيل فليس الوضوء من الخصائص لأن جريجاً توضى وسارة امرأة إبراهيم توضأت فخصيصة هذه الأمة بالغرة والتحجيل يقول عطيت خمساً لمعطن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر وفي بعض الجوائد مسيرة شهرين نعم مسيرة شهرين ذهابا وإياباً مسيرة شهر ذهابا فقط ومصيرة الشهر تبلغ أقصى الدنيا ألاف الأميال مجرد ما يسمع باسمه يصاب خصمه بالرعب مجرد ما يسمع الخصم والعدو أن محمد عليه الصلاة والسلام يجهز لغزوه ينهار لأن النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب ولأمته جماعات وأفراد النصيف من هذا الرعب بقدر اقتداءهم به عليه الصلاة والسلام فإذا اقتدوا به عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا نصروا بالرعب إذا تخلوا عن دينه وتعاليمه وابتعدوا عن شرعه ومنهجه لم يكون لهم شيء من الرعب ولذا كما ترون الآن في وضع الأمة الأمة راعبة هل مرعوبة مرعوبة بسبب بعدها عن المنهج النبوي الربان هم أصيبهم وضربت عليهم الذلة بسبب تركهم ذروة سلام من إسر. كما جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة تبعتم أذناء بالبقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ذوربت عليكم الثلة ولا يمكن أن ترفع هذه الثلة بمعاودة الدين وذلة وأي ذلة وقد سلط على هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس سلت عليها من البشر من ضربت عليهم الذلة والمسكنة لا يعمق لا يستطيعون أن يتصرفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس حبل الله مقطوع بقي حبل الناس لو لا من يمدهم من دول الكفر ما قامت لهم قائمة لأن المضروبين عليهم ذلهم أسكنة فهذه الأمة التي ضربت على أراضي الخلق وهم اليهود سلطت على خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ مبالغة في النكاية بهذه الأمة لبعدها عن دين الله أو يعني لما يقال زيد قتله الأسد مع ذوك قتله أسد لكن لما يقال قتله جعل أو خنفس أو شيء من هذا يعني عجب قائل في الذل والمهان يسلط عليك أرض المخلوقات هذا المبالغ. مبالغ بالنكاية بهذه الأمة التي أعرضها عن دين الله وإن كانت يا أفضل الأمم خير الأمم لكن الفضل والخير معلق بوصف إن وجد هذا الوصف إلا ليس بينهم بأن الله نسب إن تتولى واستبدل قوما غيركم إن تولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإلا فالأصل أن هذه الأمم ما دامت متمسكة بدين الله ملتزمة بشرع الله مقتفية لأثر نبي عليه الصلاة والسلام في خير أمة وخيرت الناس، والوصف الذي علقت به الخيرية إن قام كما ينبغي رجعت هذه الخير. كنتم خير أمة وخيرت الناس لماذا؟ لأنكم عرب لا. الوصف تأمل ولد المعرض وتنظر. والله المستعان. نصرت بالروح. متى استقامت الأمة على دين الله وعلى شرع الله نصرت بالروح. وهذا أيضا على مستوى الأفراد. شيء محسوس وملموس. إذا وجدت شخص مستقيم على دين الله وعلى شرع الله تخاطبه وأنت وجه تخاطبه وتخاطبه تخاطبه، ما تخاطبه بعض المسؤولين الكبار كبار كبار بأيديهم أمر نهي حل عقد نعم يأتي ليخاطب عالم من أضعف الناس بنيا بل من أضعف الناس شخصيا ويرتعد لماذا لأن هذا استقام على شرع الله نصل بالرعب بقدر نصيبه من اقتداءه بالنبي عليه الصلاة والسلام ما معنى هذا أن المسؤول الكبير الخطير الذي يملك الجيوش يأتي ليقابل عالم العلماء المسلمين العاملين في الأيام شديدة البرد ويده كأنها مغموسة في ماء من العرق ويرتعد ما معنى هذا هذا الرعب هذا الخوف هذه هيبة التي في قلوب العباد لمن يعمل بشرح الله عز وجل نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلت هذا هو الشاهد من الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلت الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في مواضع عباداتهم في بيئهم وكنائسهم في هذا حرك شديد لكن هذه الأمة جعلت لها المسجدان وطبوران أدركتك الصلاة منك المسجد ومنك الطاب أضرب بيديك الأرض مرة واحدة وامسح وطروا وهذا من يسر هذه الشريعة إن الدين يسر بعثت بالحنيفية السامحة وليس معنا هذا أن الإنسان يتنصل من الواجبات ويرتكب المحرمات ويقول الدين يسر لا يا أخي الدين يسر نعم الأصل في الدين أنه تكاليف والتكاليف إنزام ما فيه كلفة لكن هذه الكلفة محتملة أصابت كنجاسة تغسل هذه النجاسة ما يلزم أن تأتي بالمقراض وتقرض موضع النجاسة الدين يسر لكن تترك النجاسة وتقول الدين يسر ما بصح الدين تكاليف حافة الجنة بالمكان يخطئ من يفهم يسر الدين بالتنصل عن فعل الواجبات ارتكاب المحظومات لا الدين تكاليف نعم والإنسان إذا بلغ كلف شو معنى كلف ألزم ما فيه كلف يعني هل يسوي في أيام الشتاء القارس من هو متلف بفراشه ومؤذن المؤذن يؤذن لصلاة الصبح وبين من يستعمل الماء مع برودته ويخرج إلى المسجد ما يسر لو الدين يسر وتلف في البراج ونام والدين يسر نعم يسر لكن هو تكاليف يا أخي قم من منامك وتوضى واستعمل الماء رغم برودته وخرج تعرض للهواء وصل مع الجمال هذا الدين يسر سمعنا هذا أنك تعرض نفسك للتلف فالدين يسر نعم دين لا يعرضك لما لا تتحمل ولا تطيق نعم لكنه يسر يكلفك ما تطيق بنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أما ما يطاق وإن كان ثقيلا على النفس والنفس تحتاج إلى جهات من أجل تحمل هذه التكاليف ومع ذلكم هو يسر ولا يشد الدين أحد لغلبه يأتي شخص يصلي من صلاة العشاء إلى أذان الفجر يقول يا أخي الدين يسر لكنني أنام وأصلي وليس من هديه عليه الصلاة والسلام الليل كله. لأن الدين يسر لكن ما تقول أن لا أصلي العشاء في الجماعة ولا الفجر مع الجماعة لأن الدين يسر لا يا أخي تصلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض مسجدا تصلي في جميع بقاع الأرض ما لم تكن هذه الأرض مما استثن في النصوص لنجاستها مثلا الحسية أو المعنوية فهذا الحديث مخصوص هذا الحديث وهو من أحاديث الخصائص مخصوص تصلي في مجزرة فيها الدماء لا تصلي في مزبلة ما تصلي تصلي في مقبرة ما فصل وغير ذلك مما جاءت النصوص لمنع الصلاة فيه وهذا تخصيص لحديث الخصائص ابن البر رحمه الله تعالى والحافظ من حجر يرون أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص لماذا؟ لأن الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام والتخصيص تقليل لهذا التشريف تقليل لهذا التشريف كيف يجتمع تشريف ثم تقليل التشريف يحتاج إلى مزيد فالخصائص عندهم لا تقبل التخصيص على هذا تصلي في المقبرة تصلي في المقبرة لأن جعلت الأرض مزيدا وطهورا على عمومه تخصيص المقبرة بالمنع من الصلاة فيها وقد جاء النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور، نعم تقليل لهذا التشريف كيف؟ قل يا أخي ابن عبد البر رحمه الله تعالى حينما قال ذلك لاحظ من وهو أن هو ما ذكرناه ومن أن الخصائص تشريف والتشريف بحاجة إلى مزيد وليس بحاجة إلى نقص ملاحظة لحقه عليه الصلاة والسلام نقول الصلاة في المقبرة إنما منعت لحق الله عز وجل لأن الصلاة المقبرة ذريعة إلى الشرك ذريعة إلى الشرك المحافظة على التوحيد من حق الله عز وجل إذا تعارض حق الله عز وجل ما حق نبيه عليه الصلاة والسلام أي هم أولى بالمحافظة حق الله عز وجل فتمنع الصلاة من المقبرة مراعاة لحق الله عز وجل جُعِلَتْ لِلْأَرْضِ الأرض مسجداً وطهوراً طهوراً الصعيد الطيب طهور مُسيب فتيمموا صعيداً طيباً وهو مُقتضى ذلك يتناول جميع ما على وجه الأرض جُعلت لي الأرض بجميع ما على وجهها والصعيد ما تصاعد على وجهها من أي شيء كان تراب، رمل، حصى، حجر، نور أي شيء على وجه الأرض حتى الفرش هذا إذا أمكان التيمم به لأنه لوجود الغبار جميع ما على وجه الأرض الرواية الصحيحة في صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا فالتعارض هذه الرواية معما معنا جعلت لي الأرض يعني بجميع ما على وجهها الرواية الثانية بصح المسلم وجو إلى تربتها لنطعورها هل هناك معارضة بين الروايتين نعم لماذا الخاص مقدم عنها إذا الخاص مقدم عنها لا لا كلام قذر مستفتيات متاه لكن غير قذر وجدنا رمل رمل نظيف أو حجارة نظيفة ملسة ما في شيء على قم الأرض هذا على وجه الأرض تيمم لم تيمم إذا ماذا عن قول وجوع تربته أعرف الحنابلة والشافعي يقولني إيش؟ لا يسحب تيم ولا بالتراب. تراب له غبار يعلق باليد الرمل ما يسحب تيم. الحصى ما يسحب تيم. ولو كان على وجه الأرض. غيرهم من أهل العلم يكون تيمم على كل ما على وجه ها كيف؟ لا ما يزل الصعيد مرت على وجه الأرض والأرض ستناول والجميع على وجه الأرض الجبل شت تبع الأرض ولا هو تبع, تبع الأرض لكن لو لسه التراب جو إلى تربتهها لنا طهور هل نقول إن هذا عام خاص والخاص مقدم على العام أو نقول الأرض مطلقه والتراب مقيد ويحمل المطلق المقيد ولن هل, هل هذا من باب التخصيص؟ أو من باب التقييد، يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصاف الأرض وصف ولا فرد؟ نعم، لا لا لا, لا. ما يلزم ما يلزم لا, لا لكن الآن نعود إلى لفظ التراب هل هو وصف من أوصاف الأرض أو فرد من أفرادها؟ إن قلنا وصف قلنا اطلاق وتحقيق إذا قلنا فرد من أفرادها قلنا عموم خصوص نعم نعم كيف فرد من أفرادها خلنا على فرد من أفرادها إذا قلنا التراب فرد من أفراد الأرض وقلنا التراب خاص والأرض عام هل يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة نعم يحمل العام على الخاص ولا يحمل كيف نقول التراب فرد من أفراد الأرض إذا التراب خاص والأرض عام يحمل العام على الخاص ولا ما يحمل العام على, على الخاص بهذه ولماذا نعم العام على الخاص أن تفقا في الحكم حكم واحد أو الحكم فذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا تريد ويكون ذكر الخاص بعد ذكر العام للعناية به والاهتمام بشأنه وهنا, وهنا هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام فلا تنصيص إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإيش ومن؟, ومن والنبيين والبعض نوح خاص والنبيين عام هل نقول نخاصق الخاص يطلع العام؟ أو نقول ذكر نوح للإهتمام بشأنه والعناية البيئة والحكم واحد نعم لأن الحكم واحد ما بينه ثلاث لكن لو قيل إذا قيل أعطي بني تمي شخص أوصى بشيء لبني تمي ثم ذكر وصية ثانية يعطى الفقهاء من بني تميم، نعم. قلنا التنصيص على الفقهاء لا يعني أن بقية بني تميم لا يعطون، إنما للعناية بشأن الفقهاء والاهتمام به الحكم واحد. لكن لو قيل أعطى بني تميم في وصية ثم قيل بعد ذلك في وصية لاحقة لا تعط الفساق من بني تميم، نعم قلنا خلاص. الآن الخاص نعم أو حين أعطي الفقهاء ولا تعطي العوام قلنا الخاص مقدم على العام لأن الحكم اختلف لكن ما دام الحكم واحد لا يحمل العام على الخاص وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه وليتمان به لو قلنا أن التراب وصف من أوصاف الأرض وقلنا أن هذا مطلق ومقيد واتفق في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيم وحينئذ لا نتيمم بشيء على وجه الأرض إلا التراب وإلى هذا ينحو من يقول بأنه لا يجزئ التيمم من كالحنابل كالحنابلة والشافرين فالذين قالوا بالتيمم على جميع بجميع ما على وجه الأرض قالوا عموم وخصوص أو قالوا هذه زيادة تضمنت بعض الاختلاف ولم يروها بل تفرد بها الراوي كم عليها بالشذوذ كما قال بعضهم لكنها في صحيح مسلم لا كلامها لأحد إذا قلنا أن من باب العموم والخصوص مشينا على قول من يقوله تيمم بكل ما على وجه الأرض ولم يخصص بالتراب ويمشي على هذا رأي الحنفية والمالكية وجب من أهل ولا نحتاج إلى تقصيص لأن الحكم واحد وذكر التراب للاهتمام بشأنه وإذا قلنا إطلاق تقييد حملنا المطلق على المقيد وقلنا لا تيمم من التراب كما يقول الشفعية والحنابل والأظهر والقول له قلنا ذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه فأيما, نعم. نعم. فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي يعني خلافا لما كانت عليه الأمم السابقة من أنهم لا يوصلون إلا في مواضع الصلاة وأحلت لي المغانم ولم تحل أحد قبله الأمم السابقة كانوا إذا غزوا وغنموا جمعوا هذه المغانم في جهة فإن كانت متقبلة أريد بها وجه الله نزلت عليها نار من السماء فأكلتها وفي شرعين كلوا مما غنمتم وأحلت لي المغانم وجعل رزقي تحت ظلي رمحي ولذا يقرر العلم أن أطيب المكاسب إيش أغنى لماذا لأنها رزق النبي عليه الصلاة والسلام النبي لا يزول تجارة ولا يزول لا سله مرتب ولا دخل إلا من المال وهذا رزق النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل المكاسب على الإطلاق. وإن قال بعضهم أن الزراعة أفضل وعضهم قال الصناع عليهم داود كان صانع المقصود أن المغانم التي هي رزق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المكاسب وأحلت لي المغانم ولم تحلي أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة والشفاعات شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لكن من أعظمها الشفاعة العظمى التي تريح الخلائق كلهم من عناء الموقف وهي المقام المحمود الذي نسأله للنبي عليه الصلاة والسلام دبر كل أذان وكان النبي يبعث إلى قومه خاص ويعث إلى الناس عام إلى الناس كافة ويعث إلى الأحمر وأبيض والأسود إلى الثقلين إلى الجن واليس والأنبياء يبعثون إلى أقوامهم من خصائص عليه الصلاة والسلام عموم, عموم رسالته إلى الثقلين العرب وغير العرب الإنس والجن فالذي يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام نبي لكن يقول هو نبي للعرب للأميين خاصة هذا ما آم. من كان يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو يصل إلى حد تزول عنه التكاليف هذا ليس بالمسلم من كان يسعى الخروج عن محمد كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى هذا كافر الله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار فالرسالة عامة لجميع من على وجه الأرض للإنس والثقلين نعم لأكمل حيث على أسلال الله ورحمة قال ان الله على محمد صلى الله فقال ان ذلك هو ولكن ان من يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحي حيث دمو طبيعة وجبله كما يقول العلم يرخيه رحم المرأة إذا بلغت سن التكليف وهذا من لطف الله جل وعلا بالمرح لأنه لو الحبس ضرخ ووجوده أمر لا بد منه لتغريات ما في بطنها من حمل ولذا ينحبس نزوله أثناء الحمل ويقرر جمع من أهل العلم أن الحمل لا تحير فينحبس أثناء الحمل لتغذية الطفل فإذا لم يوجد الحمل أرخاه الرحم ليخرج لأنه لو بقي الآذاء لو تراكم عليها لا ضرها، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم شيء كتبه الله على بناتئات يسألونك عن المحيط قل هو أدا يسألونك عن المحيط قل هو أدا وثبت في الحديث الصحيح أن المسلم يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم إذا سافر أو مرض يستمر عمله يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما فهل يكتب للمرأة إذا حاضت ما كانت تعمله في حال طهرها لأن المنع ليس بيدها نيتها تستمر في طاعة الله عز وجل لكنها منعت شر كما منعت المشقة المسافر وكما منع المرض المريض من العمل من عمل ما كان يعمله لما كان صحيحا سليما معافة فهل يكتب لها أو لا يكتب لا يكتب لماذا نعم نعم لأنها ناقصة بالعقل والدين لو كان يكتب لها ما صارت ناقصة لو كان يكتب لها من الأجر ما كانت تأمله في حال طهرها ما قيب ناقصا هذه حجة من يقول أنه لا يكتب لها ما كانت تأمله في حال الطهر ومنهم من يقول يكتب لها لأنه أذى والأمر ليس بيديها والأمر ليس بيديها ونيتها أن تصلي وتصوم لكنها ممنوع شرع من ذلك كما منع المريض بالمرض والأذى نوع من المرض والقول الآخر أنه لا يكتب لها لأن لو كان لو كان يكتب لها ما كانت ناتس ناقص الدين تمر بها الأياب لا تصوم ولا تصلي فيناقص لو كانت كاملة لو كتبها وعلى كل حال الأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا فلا اعتراض على حكمه إن لم يكتب ولا حاد لفضله إن كان يكتب لا اعتراض لحكمه إن كان لا يكتب لها ما كانت تعمله فله الأمر أولا وآخرا ولا راد لفضله إن كان يكتب فالمسألة محتملة والخلافية بين أهل العلم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنه استحاض فلا أطهر فأدعوا الصلاة هناك نساء يبتلين بهذا النزيف المسمى عند أهل العلم بالاستحاضة وهو ما يسمى بدم الفساد وهو النزيف عند في عرف الناس اليوم يسمونه نزيف يبتلى به بعض النسوة ووجد في عصري عليه الصلاة والسلام جنب من النسوة يبتلى فاطمة من أبي حبيش تستحر فلا تطعب محامنا استحيضت سبع سنين وأم حبيبة وزينب مجموعة من النسوة كنا مبتليات بهذا النزف وعلى كل حال هو مصيبة من المصائب على المرأة تصبر وتحتسب وتنال أجرها بذلك إني أستحاض فلا أطهر لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج وندمت على ذلك فالبكت ثم أنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء كتبه الله على بناته، ولما حاضت صفية صفية ولا زينب نعم قال لها عقرة حلقة حابسة ناهي وسبب لذلك لأن بعض الناس يتوقع أن هذا نعم اختلاف معاملة من النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه. على بل ذلك لما يترتب على الحيث بالنسبة لهذه ولهذه حيث عائشة قبل دخول مكة مجزوم بأنها تدهر ولا تحبسه قبل رجوعه وحيث صفية إنما كان في آخر الأمر يعني لو لم تطف طواف الإفاظة لا ترتب على ذلك الحبس والتأخر ولذا قال أحابستنا هي لا شك أن الأثار مترتبة على حيض عائشة غير متعدية لأن سوف تطور قبل انصرافهم قبل رجوعهم ولا يترتب عليه حبس لكن حيض الثانية لا شك أنه في آخر الأمر ويترتب عليه الحبس ولذا قال أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لطمئنها وهذه قال لا أقرى حلقة أحبسة نهي يعني لماذا محتاطت وأفاضت مع الناس لماذا أخرت الإفاضة فلما أخبر أنها قد أفاضت قال فلا إذا فلا إذا هذا التنبيح يحتاج إليه لأن بعض الناس إذا سامع هذا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بين زوجاته والعدل واجب وإن كان بالنسبة له عليه الصلاة والسلام مسألة خلافية هل يلزمه أن يعدل في القسم يلزموا أن في المعاملة بعد أن خيرهم عليه الصلاة والسلام نفاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أستحاض فلا أطهر أفاده الصلاة استحاض جريان الدم من فرج المرأة في غير وقته وفي غير أوانه غير أوقت أو الحيض وأيضا يختلف وصفه دم الحيض أسود يعرف له رائحة ومعروف لدى النساء ودم الاستحاضة يختلف إني أستحاض فلا أطر أفدع الصلاة قال لا في وقت الاستحاضة المرأة في حكم الطاهر إن ذلك دم عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي استحاض ينزل عليها دم شهر كامل تترك الصلاة لا تصلي كل الشهر لا ما تصنع قدر الأيام هذه المستحاضة التي يستمر معها نزول الدم إن كانت معتادة لا عادة معين الأسبوع الثاني من كل شهر ينزل عليها دم الحيث ففي هذا الشهر تدع الصلاة الأسبوع الثاني وتصلي في الأسبوع الأول والثالث والرابع لأن الطاهرات هذا الأسبوع الذي اعتادت أن تأتيها العادة فيه هذا إذا كانت معتادة إن كانت مميزة بمعنى أن دم الحيض يختلف في لونه ورائحته عن دم الاستحاضة تجلس ما دام الدم الذي هو دم الحيض موجود إذا تغير لونه تغتسل وتصلي إن لم تكن معتادة ولا مميزة تتحيظ غالب الحيث تنظر إلى نسائها أمها وأختها وخواتها وخالاتها كم عادتهم؟ ستة أيام وسبح تجلس ستة أيام وسبح يعني إذا كان ينزل عليها الدم شهر كامل ولا اختلاف ليست لها عادة أو لها عادة مضطربة شهر ثلاثة أيام شهر خمسة شهر يومين شهر نعم مثل هذه تجلس غالب الحيث والدم واحد من يوم واحد إلى يوم ثلاثين لونه واحد ورائحته واحدة حين إذن تتحيض كما تحيض غالب النساء والمقصود نساءها القريبات منها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي اغتسلي وصلي تغتسل عن إيش عن الحيض والاغتسال من الحيض غاجب والحيض موجب للغسل كما هو معروف وفي رواية ليست بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة هذا بالنسبة لمن يعرف وقتها أو لونها فيميز فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها مدتها ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي وسيأتي في الحديث حديث أم الحبيب أنه أمرها أن تغتسل. أمرها أن تقتبس الحديث الثاني نعم اقرا الحديث اللغة اللغة الله الله نعم فاطمة كانت تستحاض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ام حبيبه من المؤمنين تحيضت سبع سنين فسألت النبي عليه الصلاة والسلام في أهل دليل على أن المرأة تباشر السؤال بنفسها عما يخصها لا مانع من باشرتها عن السؤال فيما يخصه ولا يقال أن صوت المرأة حورة لكن يجب عليها أن لا تخضع بالقول لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لكن بعض النساء طبيعتها وصوتها مغن هذه بقدر الإمكان تخفف من ما يغري الرجال بها وإلا فالأصل أن صوت المرأة إذا كان بطريقتها حادية من غير تكلف ولا خضوع أنه ليس بحول لكن إذا وجدت الفتنة بصوتها أو بها حينئذ عليها أن تكف. لا تعرض نفسها لأن تفتتن أو تفتن ولو كان هذه خلقته، ولو كانت هذه خلقتها فتسأل بواسطة إذا خشيت من الفتن عليها أو على غيرها تسأل بواسطة وإلا في الأصل أن تتولى مرأة السماع السؤال بنفسها من حبيبة أم المؤمنين استحيرت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة يعني المستحاضة التي يستمر معها نزول الدم حكمها حكم من به حدث دائم سلس بول سلس ريح أو جرح لا يرقى مثل هذا حدثه دائم وحينئذن تتوضى لكل صلاة أمرها أن تغتسل الأصل أن تغتسل مرة واحدة كما جاء الحديث السابق فكانت تغتسل لكل صلاة فاغتسال فاستغ... المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس بواجب أمرها أن تغتسل مرة واحدة فكان من عادتها أن تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها لأن الأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار والتكرار يحتاج إلى أمر جديد فأمرها أن تغتسل فكان من احتياطها أنها كانت تغتسل لكل صلاة وهي زوجة مع علمي عليه الصلاة والسلام فيأخذ منه الاستحباب ولا يلزم أن تغتسل لكل صلاة وجاء أيضا الحديث توضئي لكل صلاة فدل على أن وضوءها لا يرفع الحدث ولو كان يرفع الحدث لما أمرة تتوضى لكل صلاة ولخائرين يقول أنه يرفع الحدث لكن خروج الدم من رثانية ناقض لذلك الوضوء فيلزمها أن تتوضى لكل صلاة وعن أشترون <تصفيق> الله وعن الله سبحانه وعن أسوء سبحانه وعن وكان المؤمن بأجزه يوم رضي الله عنها تخبر عن الأمور الخاصة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام وليس هذا من التحدث بما لا يجوز الحديث عنه يعني النساء ممنوع أن يتحدث فيما يقع بينه وبين زوجته من أمور خاصة، لكن هذا يترتب عليه حكم شرعي. لأمة يعني لو لم تقل عائشة هذا الكلام، كيف يبلغنا مثل هذا الحكم؟ تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع كلاجن، وتختلف أيديهم فيه، ويقول لها دعي لي، وتقول دعي، وتقدم هذا. والشاهد هنا وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائط حائط طاهر في الأقصى تنم مع زوجها وتأكل معه تسكن الناس وتباشر وتأكل وتعطي وعرقها طاهر نعم وكان يأمرني فأتزر تلبس الإزار فيباشرني وأنا حائط يعني فوق الإزار نعم فيما فوق الإزار للرجل أن يستمتع من امرأته فيما عدا موضع الأذى فيما عدا موضع الأذى وينبغي أن يبتعد عن الموضل ولا يحوم حول الحما لألا تدعو نفسه إلى أن يقع في الحرام ولذا كان يأمرها أن تأتزر فيباشرني وأنا حاغذ وكان يخرج رأسه إلي وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغزله وأنا حاغذ تباشر غسل رأسه بالماء ويقال أنها ما دامت يابسة ما تنجس لا هي رطبة وهي أيضا متلبسة بهذا الحدث فدل على أنها طاهرة طاهرة فتباشر غسل رأسه بالماء لأن النجس اليابس ما ينجس اليابس لكن الرطب ينجس وهنا تباشر الغسل والغسل فيه رطوبة نعم فهو معتكف فاغسلوا هو نحا فدل على طهارة بدل المرأة عرق المرأة وجميع ما يتسلم المرأة إلا الأذى الذي هو الخارج النجس فدم الحيض نجس بالاتفاق يجب غسله كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ممنوعة من دخول المسجد وليعتزل الحيض المصلى حتى المصلى العيد يعتزل والحيض ولو لم يكن يصلى فيه إلا العيد يعتزل الحيض المصلى والمسجد من باب أولى نعم وعنى رسول وعن الله أسفور الله وعنى الله عنها كان رسول الله عليه وسلم يتكئ في حجري حجر بيتحل الحاء في حجري وأنا حائث والحال أنها متلبسة بالحج فيقرأ القرآن فيقرأ القرآن يتكئ في حجر عائش رب الله عنه عليه الصلاة والسلام وهي حائض فيقرأ القرآن فدل على أن القرب من الحائض ليس كالقرب من الأماكن التي تمنع من مزاولة قراءة القرآن لا رأسه عليه الصلاة والسلام في حجره وتمس رأسه ويمتق عليها بل صدره الحاوي للقرآن الحاوي للقرآن في حجرها فيقرأ القرآن هذا فيه إشارة يفهم منه أن الحائض قل فيه تلويح وإشارة إلى أن الحائض لا تقرأ ولولا ذلك لما قالت أنه يقرأ القرآن في حجره طيب هو طاهر على الصلاة والسلام لم يتلبس بمعنى ما الداعي إلى ذكر مثل هذا فلولا أن الحائض له أثر في قراءة القرآن عندهم أثر يمنع من قراءة القرآن لما خالف مثل الخبر لأنه بالنسبة عليه الصلاة والسلام لا يوجد مانع منه إذا المانع المفهوم من الحديث منها فهذا يستدل به من يقول أن الحائض لا تقرأ القرآن نعم الدلالة ليست من الوضوح بحيث يكون الحكم متفقا عليه لا لكن فيه إشارة وتلويح وإيمان إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن يتكلم في حجر رأسه على صلوات سلم حجر صدره الحاول في القرآن في صدرها في حجرها وهي حائض تقرأ القرآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى استنبط من هذا أن المحدث بما في ذلك الحائض لها أن تمس القرآن من وراء الحائض هذا استنباط دقيق جدا كيف يقول القرآن في جوف النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام كالوعاء للقرآن ويتمسي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن والقرآن في جوفه إذا القرآن إذا كان في غلاف وفي كيس أو بشيء من هذا للمحدث والحائض تمسي القرآن يقول كان أبواء الوسل خادمه هو يحائض إلى أبو رازين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته وساق هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبعضهم يمنع أن تمس تقرب القرآن ولو ولو من وراء الحائل لكن لا مانع من أن يمس المحدث المصحف الحائل وكذلك الحائل نعم وعن هذا الرضى تفاضل الله سبعية الجليلة الحريصة على أداء ما كلفت به تسأل عائشة رضي الله عنها سؤال وشفاء العيني السؤال وإذا لمس من الإنسان الحرص الذي يخشى من زيادته يرد عليكم مثل هذا الكلام جاءت شخص مندفع. تريد أن تخفى من حدته بعض الشيء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن عمر بن العاص وهو الحريص على قراءة القرآن يريد أن يقرأ القرآن في كل يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في شهر ليش؟ ليخفف من اندفاعه اقرأ القرآن في الشهر مرتين قال أستطيع أكثر من ذلك القرآن ثلاث، قال أستطيع أكثر من ذلك قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد لأنه مندفع ينبغي أن يخفف من دفاعه لكن لو شخص منظف أو شخص يتحدث على جماعة قد هجر القرآن ماذا يقول لهم؟ يقول لهم يبين لهم حال السلف مع القرآن وبين لهم ورد في فضل قراءة القرآن والحرف عشبر حسنات والله يضاعف الميزة إلى سبعمائة صار إلى إلى أضعاف كثيرة فهو بحاجة إلى أن يرغب الناس بالقرآن لأنه يرى لما يرى من النصرافين نعم فالعالم والمفتي الموجه ينبغي أن يكون كالطبيب إذا شخص مندفع ويخشى عليه من الزيادة والغلو يخفف من حداته فيعرض عليه الأخفة فالأخف وهكذا لكن شخص مدبئ مفرط مثل هذا يشد عليه من أجل أن يأتي ببعض الشيء ولذا قالت معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت يعني هل أنت من الخوارج أو الحرورة؟ الذين يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة الخوارج نعم يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة وهذا من تعنتهم ومبالغتهم وتشديدهم فخشيت أن يكون فيها لوثة من هذا الفكر فقالت حرورية أنت نسبة إلى بلد القلب حرورة ظهر منه قال أوائل الخوارج فقلت لست بحرورية ولكني أسأل نعم إذا خفع للإنسان الشيء يسأل لكن لا يسأل للعناد إنما يسأل للإفادة والاستفادة ليستفيد لكن إذا كان قصد بالسؤال العنة وإظهار التعالم أو إظهار عجز المسؤول في هذا ممنوع جاء النهي عن مثل هذه الأسئلة ولكنني أسأل قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة من الآمر هنا بقضاء الصوم ومن الآمر بعدم قضاء الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابة كلنا نؤمر أو أمرنا فالمتجه أن الآمر والناهي أم أن الناهي والآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي له الأمر والناهي في الأسيام في الأحكام الشرية فأجابتها بحديث بخبر وهكذا ينبغي أن يكون الجواب إذا كان فيه خبر يقنع السائل يفهمه السائل فيجيب المفتي بذلك الخبر إذا كان السائل لا يستوعب ولا يفهم عن الخبر يقام حلال من هذا حلال وهذا حرام إذا كان لا يفقه ولا يفهم من عوام من الناس أما إذا كان يفهم ما يلقى إليه فيجاب بالخبر لأن الإجابة بالخبر أقوى إذا كانت دلالته على الحكم دلالة مطابقة أما إذا كان مفهوم والسائل لا يدرك دلالة المفهوم أو ما ذلك فإنهم يبين له الحكم وطالب العلم يبين له الحكم بدليله لأنه بصدد أن يتعلم الحكم بدليله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته